هللي يا ما رسول سكر الرحمن وينادي يا حواء ينادي يا حوار إن المختار انا عرفت الاسرار وتعلمت الاسماء تعلمت الاسماء ميلاده خير ونور به الذنب مغفور مولود ابو الزهراء مولود أبو اي الله المكنون رحمه اله الكون رحمة إله الكون بالخلد نفتور بالخلد نفتور يا الهادي ساكن وين لو ساكن بقل العين لو ساكن بقل الروح ساكن بقل الروح يا المصطفى الهادي وصارت سفينتنا صارت اي صارت لاناداك بفرحه للام ده صبح تفسير للالف لام ميم للالف لام ميم بكل وقت ولهان وبسيدي الاكوان من حقها روحت هي مننا بالمختار فردوس السلام النار صارت على ابراهيم على ابراهيم اين والله بسمتهيد بارينه خل مولود هادينا اللي يا محله مولد رسول الله مولد رسول الله مولود هادينا يا رحمه الجبار يا مصدر الانوار يا منقذ الانسان منقذ الانسان اسمك يا سر الكون موسى بن فرعون ما ضل بعططيان ضل بعططيان شهدت عصاته هناك يا الهادي صاحن خاك وتحول الثعبان من موسى راح الخوف كان السبب معروف كان السبب معروف كلمات الشعر الحسيني محمد الفاضل اداء راضي حسين السيد احمد السيد حمزه <متصفيق>. المصلي او حسبنا مريمك تمام طف لولاك توضح البرهان توضح البرهان اي بالمهد كنت ويا ولسان الحكا واضل يقرا بالقران يقرا بالقران وبسمك يا ابو الايتام صمت للثيام مريم بنت عمره بنت عمره هي سجدت شكر لله حرفت من مولود هادينا المهندس الصوتيه السيد أحمد. السيد حمزة